سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت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 لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائها مغفرتك والسلامة من كل إثن والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا ارحم الراحمين 1. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة 2. وكلمة الحق في الغضب والرضا 3. ونسألك القصد في الفقر والغناة 4. ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك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 ومتعنا الله هم باصماعنا وابصارنا وقواتنا وابداننا ابدا ما حييتنا وجعلها الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وجعل ثارنا على من ظلمنا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ هِيَ دَارَنَا وَقَرَارَنَا يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا <اللخل> اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين <اللخل> اللهم انا عبيدك أبناء عبيدك أبناء امائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض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 أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منهما اللهم ذكرنا مما نسينا اللهم ذكرنا مما نُسّينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آن الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وَاجْعَلْهُ سَائِقَنَا وَدَلِيلَنَا إِلَى جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأم تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم وسع لنا في أرزاقنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كددا كذا اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كددا كذا اللهم صب علينا الخير والرزق صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم يا إله الأولين والآخرين ويا قيوم السماوات والأرضين اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أن تعلم به منا اللهم اسرنا فوق الأرض اللهم اسرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك هذا الجلال والكرام اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء ارحمنا وآباءنا وأمهاتنا اغفر لنا وآباءنا وأمهاتنا اعتق رقابنا من النار وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا ومن لهم فضل علينا وولاة أمرنا ومن, أد ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أسى إلينا ومن أسأنا إليه اللهم يا إله الأولين والآخرين نسألك في هذه الساعة المباركة أن توسع على آبائنا وأمهاتنا اللهم ارحم من مات منهم برحمتك الواسعة أنزل على قبورهم الضياء والنور اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا واملأ قبورهم مسكا وطيبا يا أرحم الراحمين جازهم عنا أحسن الجزال وأوفاه اللهم من كان منهم في هذه الساعه في ضيق فوسع عليه اللهم من كان منهم في هذه الساعه في ضيق فوسع عليه اللهم نور عليهم قبورهم بدعائنا اللهم نور عليهم قبورهم بدعائنا يا ارحم الراحمين أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا اللهم يا إلهنا ويا مولانا أسعد الأحياء منهم رض خواطرهم أعطهم ما أملوا وسألوا يا رب العالمين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 ولا همم إلا فرجته ولا كرب إلا نفسته ولا مريض إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته اللهم اشف, مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم البسهم لباس الصحه والعافيه يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع من إلا زوجته ولا أعطي من إلا ذرية صالحة وهبته يا رب العالمين اللهم ولا تدع مسحورا إلا فكبت سحرا اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم حل السحرا عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم أبطل ما صنع السحرة اللهم أبطل ما صنع السحرة اللهم اجمع ما فرقو وفرق ما جمعوا يا رب العالمين اللهم عليك بكل ساحر وساحرة اللهم عليك بكل ساحر وساحرة ندرو بك اللهم في نحور ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا رب العالمين اللهم اكفنا شرهم اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين اللهم واشف كل معيون اللهم اشف كل معيون اللهم اشف كل معيون اللهم إننا نعوذ بك من أعين العائنين.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 يده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لمن بنا هذا الجامع اللهم اغفر له يا رب العالمين ومده بالصحه والعافية واجزه عنا أحسن الجزاء واوفاه اللهم اغفر له ولوالدي اللهم اغفر له ولوالديه وللمسلمين أجمعين اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم أكرم نزلهم واسع مدخلهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني.